ران كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بال مؤمنين ارحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا ارسلنا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذائهم وتوكل على الله وكف بالله وكيلا